لمن سأكتب القصيد ولمن سيثور بعدك الوريد وقد سطرت صحائف من عز وفخر لك ولأمتك فيها تنادى بالشهيد هنيئا أيها البطل الهماه غفرت بخير ما غفر الأنام سمعت بأن أسدى الله ثارت بداغستان يغشى الحمام هنيئا أيها البطل الهمام ظفرت بخير ما ظفر الأنام سمعت بأن أسدى الله ثارت بداغستان يرشاه الحمام فطرت إلى بلاد الصيد شوقا إلى الفردوس يحدوك المقام زأرت بأرض داغستان ليثا غضوبا بين عينيه ضرار بها لتطر دروس شر فخافوا منك وارتعدوا وقاموا سطعت بأرضها شمسا صبوحا تنير لها فوالا شكت شهادة فنسيت دنيا طلبت الخلد فالدنيا حطام فيا رب بلغه جنانا بها الشهداء آحياء أقاموا كأنك في جنان الخلج تشدو بك الحوراء خلي يا همام تناديك الحوار عاشقات شهيد الخلج تيمن الغرام رحلت إلى الجنان بإذن ربي، هللت بها فحيك الكرام. رحلت إلى الجنان بإذن ربي، هللت بها فحيك الكرام. أصاب بفقهك الشجعان صادر. فأنت لصولة الأعداد جامو أصاب بفقدك الشجعان صادع فأنت لصولة الأعداد جامو ستبكي كالعيون وأنت نائ ب الأرض الخلد يهديك السلام ستبكيك كالبطولة وهي ثكلا فأنت الليث إذ جد احتدام وداعم يا شهيد فعش سعيدا لعلي أن يقربنا التئام فعيش عيشا هنيئا في جنان تجافيك المتاعب والسقام فيا رباه فاجمعنا سويا ب فردوس يطيب بها المقام فيا رباه فاجمعنا سويا ب فردوس يطيب بها المقام يا رَبَّه فَاجْمَعْنَا سَوِيًّا بِفِرْدَوْسٍ يَطِيبُ بِهَا المقام سَيَا رَبَّه فَاجْمَعْنَا سَوِيًّا بِفِرْدَوْسٍ يَطِيبُ بِهَا المقام